الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده العالمين و الحديث هو حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم و شرف هذا العلم ي أ ت ي من أ ن ه علم يشرح و يفسر أ ق و ا ل سيد البشر و كثيرا ما يعتني الناس ب أ ق و ا ل الناس تحليلا وتفسيرا و سبرا و فهما و إ د ر ا ك ا و ت أ و ي ل ا و لكن من الشرف أ ن نفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك أ و ل ا نعرف م ا د ة فقه الحديث فنقول هو العلم الذي يعرف به معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حوى من العلوم و ا ل أ ح ك ا م والفوائد و م ا د ة فقه الحديث ب ا ل ن س ب ة للحديث ك م ا د ة التفسير ب ا ل ن س ب ة ل ل ق ر آ ن ف ا ل ق ر آ ن يفسر هذا يسمى تفسير والحديث يفسر فيسمى ب م ا د ة فقه الحديث لذلك نقل الحافظ بن حجر في النكت رحمه الله تعالى قول أ ب ي شامه انه قال وعلم الحديث يعني م ع ر ف ة فوائد الحديث وغرائبه والحديث علمه ينقسم إ ل ى قسمين القسم ا ل أ و ل القسم الذي يعنى بالحديث روايه ونعني به العلم الذي يبحث عن السند تضعيفا وتصحيحا وعن الرجال جرحا وتعديلا هذا يسمى بعلم الحديث روايه وعلم الحديث درايه هذا القسم الثاني هو موضوعنا فنحن بعد أ ن يثبت الحديث وان ن ت أ ك د من أ ن الحديث صحيح نبحث عن أ ح ك ا م ه وعن علومه وعن غزير مادته و ت أ ت ي غ ز ا ر ة ا ل م ا د ة من ا ل ق ا ئ د من هو ا ل ق ا ئ د قائد الحديث من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك هذا العلم أ ح ي ا ن ا يتطرق إلى ا ل ت و ح الحديث ي د إذا كان الحديث في التوحيد و أ ح ي ا ن ا إلى الى أ الأحكام وأحيانا ح الحديث ك كان ا إذا م إ ل في ا ل ت ر ب ي ة والاخلاق أ خ ل ق إذا كان الحديث في الأحكام وأحياناً إلى التربية ا ل في و أ والتذكية فهذا علم واسع يعتبر من أ ج ل العلوم أ ذ ك ر قول ا ل ص ي و ط ي رحمه الله تعالى وهو يحدث عن علم الحديث وعن أ ه م ي ت ه فقال رحمه الله تعالى علم رفيع القدر عظيم الفخر شريف الذكر لا يعتني به إ ل ا كل حبر ولا يجهله إ ل ا كل غمر يعني غير معروف عرفتم فعلم الحديث رفيع القدر عظيم الفخر رفيع الذكر وشريف الذكر لا يعتني به إ ل ا كل حبر وحبر من أ ح ب ا ر ا ل أ م ة وعلم من أ ع ل ا م ه ا ولذلك علم الحديث علم مهم جدا يقول ش ع ب ة تعرفون ش ع ب ة ش ع ب ة ا بن الحجاج المحدث الفقيه قال إ ذ ا سمعت بالحديث وفاتني أ ك ا د أ م ر ض مرض إذا فات الحديث من يصيبه إ ذ ا فات ا ل ح د يصيبه ث الأحاديث من ي مرض ولذلك أقول وطلابه أهل الحديث من ثمات التبكير إ ل ى ح ل ق ة درس الحديث ان ياتي ال... الذي يريد أ ن يطلب الحديث أ ن ي أ ت ي مبكرا ا ل ت أ خ ي ر لا ينفع كان ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تعالى يدرس في بيته الحديث و أ ب و م ظ ف ر الخزاعي رحمه الله تعالى و هو أ ح د تلاميذ ا ل إ م ا م أ ح م د طرق طارق الباب قال له ا ل إ م ا م أ ح م د انظر من في الباب إ ن كان من أ ه ل الحديث فلا تدخله و إ ن كان من أ ه ل ا ل ر أ ي ف أ د خ ل ه فاستغرب الطلاب قالوا يا إ م ا م أ ت ف ت ح ل أ ه ل ا ل ر أ ي وتفرض أ ه ل الحديث قال ا ل ت أ خ ي ر عن الدرس ليس من سيماء أ ه ل الحديث أ م ا أ ه ل ا ل ر أ ي فلو ت أ خ ر و ا او بكروا فسيان يعني أ ه ل الحديث يحرصون على حضور الدرس طبعا أ ن ت م ا ل آ ن في ن ع م ة ب ا ل م ن ا س ب ة قديما لتكالب الناس على العلم جاء في ترجمه جعفر ا بن درستويه رحمه الله كان من يطلبون الحديث جاء في ترجمه جعفر ا بن درستويه رحمه الله أ ن ه قال كنا كان درسنا بعد العصر فكنا نبيت في المسجد ونصلي العشاء ل أ ج ل أ ن نجد موضعا ي أ ت ي من العشاء يصلي العشاء والفجر في المسجد ويحجز, ويحجز مكان ويصلي الظهر والدرس بعد العصر ليجد مكان ولذلك هذا فيه من, الـ من, الـ من الهمه ما فيه كتابنا هو كتاب البخاري أ ن ع م كتاب محمد بن إ س م ا ع ي ل الصحيح كتاب أ م ي ر المؤمنين في الحديث الكتاب الذي لا خلاف فيه بين ا ل أ م ة والحمد لله الذي وجد قبولا واختصاره هو اختصار ا ل ز ب ي د ي الذي هو أ ح م د ابن أ ح م د ا بن عبد اللطيف الشرجي ا ل ي م ن ي ا ل ز ب ي د ي و هو أ ب و العباس زين الدين وشوف يا إ خ و ا ن أ ن ا أ ع ط ي ك م ق ا ع د ة م ه م ة جدا قبل أ ن ن ب د أ الذي لا يستطيع ان يحفظ لا ينبغي أ ن يدرك الحديث ما تقول لي يا اخي هذه أ س م ا ء و أ ن ا ما أ ق د ر أ ح ف ظ ه ا وكذا ا ل آ ن الناس يحفظوا نجوم الغناء ولا ما يحفظوا ويحفظوا أ س م ا ء الخواجات ولا ما يحفظوا يحفظوا يحفظ ولا ما كيف لا يحفظ أ س م ا ء السلف ف أ ق و ل هنا الزبيدي سمى كتابه التجريد وقد فعل فيه أ م و ر ا ل أ م ر ا ل أ و ل أ ن ه جرد ا ل ص ح ي ح ة أي صح البخاري من ا ل أ س ا ن ي د ا ل م ط و ل ة و أ ب ق ى فيه الصحابي ه ذ ا ت ج ر ي د التجريد الثاني حذف المكرر لذلك صار تجريدا ا ل أ م ر الثالث ي ب د أ البخاري ترجمته بذكر بعض أ ق و ا ل ا ل ص ح ا ب ة والتابعين حذفها حتى أ ق و ا ل ا ل ص ح ا ب ة والتابعين في البخاري م و ج و د ة ك ث ي ر ة جدا فحذفها من اذا ل ز ب ي ي د إ ماذا فعل الزبيدي ر حذف م ه الله تعالى ح الاسانيد ا ل م ط و ل ة ثانيا حذف المكرر وثالثا حذف أ ق و ا ل ا ل ص ح ا ب ة والتابعين إ ل ا حديثا م ر ف و ع كبعض الاحاديث إلا المرفوعه بذلك سمى الزبيدي كتابه التجريد أي جرد الصحيح التجريد جرد صح ي ح البخاري ل أ ج ل أ ن يسهل على طلاب العلم تلقيه ومعنا كتاب ا ل ط ه ا ر ة من أ و ل كتاب ا ل ط ه ا ر ة لو تذكرون آ خ ر م ر ة قبل ع ا م تقريبا درسنا كتاب العلم من صحيح البخاري وكان قبل كتاب العلم كتاب ا ل إ ي م ا ن و ا ل آ ن هذا الكتاب الثالث هو كتاب ا ل ط ه ا ر ة ن ب د أ بسم ا الله مستعين ي ن به سبحانه وتعالى سائلينه التوفيق والسلام ا ق ر أ يا لطفي قال المصنف يرحمه الله كتاب الوضوء باب لا تقبل ص ل ا ة بغير طهور عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل ص ل ا ة من أ ح د ث حتى ي ت و ض أ قال رجل من حضر موت ما الحدث يا أ ب ا ه ر ي ر ة فقال فساء او ضراط طيب ن ب د أ بما يسمى عندنا ب ا ل ت ر ج م ة و ا ل ت ر ج م ة عنوان الباب هذه تسمى ا ل ت ر ج م ة ويقال فقه البخاري في تراجمه ل أ ن البخاري إ ذ ا كتب شيء ب و ض لهذا الباب معنى ولهذا التبويب فقه عظيم ودلالات و م ع ا ن ي يعني مثلا أ ع ط ي ك مثال بسيط جدا باب مناقب أ ب ي بكر باب ذكر م ع ا و ي ة ولم يقل ماذا مناقب ش ن و م ع ا و ي ة ل أ ن م ع ا و ي ة ليس ك ا ل ص ح ا ب ة السابقين ك أ ي ذ ك ر وعمر وعثمان وعلي والمبشرين رضي الله عنهم جميعا وله مكانته ف أ و ر د ا ل أ ح ا د ي ث التي في فضله عرفت يعني إ ذ ا كان شخص من الصغار ا ل ص ح ا ب ة يقول ب ا ب ذكر فلان و إ ذ ا كان من ا ل ك ب ا ر يقول بابه ن و م ن ا ق ب فلان فللبخاري سر في ا ل ت ر ج م ة أ و ل شيء نقف عند ت ر ج م ة لا تقبل ص ل ا ة بغير طهور حديث أ ص ل ا هذا حديث لكن البخاري أ و ر د ه في ا ل ت ر ج م ة ولم يورده في المتن لماذا ل أ ن هذا الحديث عند مسلم بهذا اللفظ يعني ا ل ت ر ج م ة لفظها عند مسلم غير أ ن مسلم رواه خلاف شروط البخاري فلما خالفت شروطه لم يضع الحديث في متن الكتاب وصلبه إ ن م ا وضع الحديث في ا ل ت ر ج م ة ولم يقل أ ن هذا حديث مفهوم هذا ا وعيد لا ك ل م مفهوم الكلام أعيده هذا ولا لا أعيد تقبل صلاه بغير طهور حديث رواه مسلم غير أ ن هذا الحديث بهذه ا ل ر و ا ي ة تخالف شروط البخاري الحديث صحيح ولكنها تخالف شروط البخاري ف أ و ر د ه ا البخاري في ا ل ت ر ج م ة و أ و ر د الحديث الذي على شرطه في في شنو في, في متن الكتاب وصلبه وداخله هذا ل ل د ل ا ل على أ ن ه رحمه الله تعالى أ ر ا د أ ن يستفيد من الحديث الذي عند مسلم وفي نفس الوقت أ و ر د ه ك ت ر ج م ة فمع ذلك ذكر الحديث الذي يوافق شرطه هو الذي هو حديث من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة إ ذ ن فهمنا باب لا تقبل ص ل ا ة بغير طهور وطهور ب ض م ط الطهور بضم الطاء الفعل فعل ا ل ط ه ا ر ة والطهور بفتح الطاء ماء ا ل ط ه ا ر ة الطهور بالفتح الماء الذي يتطهر به أ م ا الطهور بالضم هو اشبه هو فعل فعل ا ل ط ه ا ر ة واضح إ خ و ا ن طيب عن أ ب ي هريره و عبد الرحمن بن صخره الدوسي سيد الحفاظ وما في ذلك شك, وإمام عصره في الحفظ وما في ذلك شك وابو ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ س ل م في ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة من ا ل ه ج ر ة وكان م د ة إ ق ا م ت ه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنوات لأننا نسلمات السنة في العاشره من الفجر روى أ ح ا د ي ث ما فاقه أ ح د من ا ل ص ح ا ب ة أ ب د ا لا من المهاجرين ولا من ا ل أ ن ص ا ر فطعن بعض الناس في هذا وسمع أ ب و ه ر ي ر ة هذا الكلام وهم يقولون أ ك ث ر أ ب ا ه ر ي ر ة معقول قالوا ثلاث سنوات كل شيء أ ب و ه ر ي ر ة قال سمعت ا ل رسول سمعت ا ل رسول ماذا سمع الرسول ك أ ن ه م طعنوا فيه فقال يقولون أ ك ث ر أ ب ا ه ر ي ر ة والله الموعد نلتقي يوم ا ل ق ي ا م ة إ ذ ا كنت كاذبا أ و مفتريا نلتقي يوم ا ل ق ي ا م ة و أ ب و ه ر ي ر ة لا يفوقه من ا ل ص ح ا ب ة في الحفظ إ ل ا واحد عبد الله بن عمر بن العاص بن بن الله قال أ ب و ه ر ي ر ة ولا يفوقني في الحفظ إ ل ا عبد الله غير أ ن أ ب ا ه ر ي ر ة بالرغم من ذلك أ ك ث ر ر و ا ي ة من عبد الله وقد علم أ ب ا ه ر ي ر ة سكن ا ل م د ي ن ة وعبد الله س ك ن الطائف و ا ل م د ي ن ة كانت م أ و ى الطلاب وتصدى أ ب ا ه ر ي ر ة للفتوه والحديث وانزوى عبد الله بن عمرو ا ن ش غ ل ع ب د ا ل ل ه بن ع م ر ب ا ل ع ب ا د ة واشتغل أ ب و ه ر ي ر ة بالتعليم ولذلك ترجحت ر و ا ي ة أ ب ي ه ر ي ر ة على روايه ة رواية من؟ على رواية عبد ل ل ا بن ع من ر ب العصر الله عنهم جميعاً عنهم ف أ ب و ه ر ي ر ة أ ك ث ر الصحابه حفظه رابعا ن ض ا ف إ ل ى هذا أ ن أ ب ا ه ر ي ر ة مدعوم بدعوة, الله بدعوة, بدعوه من الرسول عليه الصلاه ة والسلام أ ن قال يا ر س والسلام ل ل كلامك يتفلت مني قال ه إن مني ب ط فبسط ردائك هريرة ردائه يا أبا و يتكلم يتكلم و ل يدخل ورسوله ل ن ا س ويخرج ي ت ك يتكلم, يتكلم قالوا ردائك يا أبا هريرة قال فضممته إلى صدري فما تفلت مني حديث فضممته تفلت ردائك قالوا قال إلى أطمم فما أبا و ل أ ن النبي سلم دعا لابي ه ر ي ر ة ب إ ت ق ا ن الحفظ ولذلك هذا هو أ ب و ه ر ي ر ة قال صلى الله عليه وسلم لا تقبل ص ل ا ة من أ ح د ث ص ل ا ة من أ ح د ث نود أ ن نناقش العبارات الفقهيه الحدث فسره أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله ت عنه ا ل ى ع لما س أ ل ه رجل من حضر موت وقال له ما الحدث في ابو ه ر ي ر ة قال فساء او ض ر ط وهذا فيه أ ن العلم إ ذ ا لم يبين إ ل ا ب ا ل ص ر ا ح ة بين و أ ن ه هذا لا ليس فيه ما يقدح في ا ل أ د ب فلا يوجد أ ك ث ر أ د ب من أ ب ي ه ر ي ر ة وصحبه ا الرسول صلى الله و ل ك ن لم يكن من بيان مشكل يتعلق ب ع ب ا د ة ي و م ي ة لا يستطيع العبد أ ن يتعبد ربه إ ل الا بها إ بهذا البيان الواضح وبهذا الكلام البين لذلك ق ا د له الفساء لكن هنا مشكل الحدث هو نقض الوضوء بخارج من السبيلين بوء أو غائط ومما يخرج من السبيلين الفساء او الضراء كما قال أ ب و هريره رضي الله عنه وكذلك بناقد من نواقض الوضوء يقال و احدث أ و ا ل ج ن ا ب ة حدث لكن ينبغي أ ن تعلموا ق ا ع د ة م ه م ة فقها الحدث أ غ ل ب من ا ل ن ج ا س ة ا ل ح س ي ة النجاسة الحسية الصلاة الخبث الحدث أنجس من الخبث أثناء من الصلاة لو صلى مصلي بمعنى وبعد أنجس أو من من في أثناء الصلاة اكتشف أ ن في ثوبه نجاه بول أ و غائط صحت صلاته ولا يعيد وهذه ا ل س ن ة خلافا لتفصيل المالكيه الذين يقولون ما لم ي أ ت ي الوقت الذي بعده وخلافا لقول ا ل ح ن ا ب ل ة الذين قالوا إ ذ ا ذكر قبل أ ن ينصرف لكن الصواب أ ن ه من وجد في ثوبه نجاه لا يعيد لكن من تذكر أ ن ه يصلي بغير وضوء يعيد يعيد ولو أ ن ه تذكر بعد وقت يعيد ويقضي ع ر ف ت و يعني ا ل ن ج ا س ة لا لا شنو ه لا يعيد من, من وجدها هذا فرق بين, الـ بين الـ الحدث وشنو و ا ل ن ج ا س ة و ان كان الحدث غير عيني يعني شخص مثلا صار جنبا لا يجزئه إ ل ا أ ن يغتسل أ و يتيمم أ م ا ا ل ن ج ا س ة التي في الثوب أ و في البدن يجزئ إ ز ا ل ت ه ا ا ل أ م ر الثاني إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة لا تفتقر إ ل ى ن ي ة و لكن إ ز ا ل ة الحدث يفتقر إ ل ى ن ي ة كيف أ ن ا أ ر ي د أ ن أ غ س ل ثوبي من ن ج ا س ة هل لا بد أ ن أ ن و ي لو ي س ب ا ل ض ر ر ي طيب لو شخص في ثوبه ن ج ا س ة و هو لا يعلم ثم جاء م ط ر أ و جاء شيء و أ ز ا ل ا ل ن ج ا س ة و هو لا يدري طهور او لم يطر ثوبه طهر أو لم يطهر؟ لذلك م يطهر؟ ل يقال ط ه ا ر ة الحدث أ غ ل ب من ط ه ا ر ة ا ل ن ج س ط ه ا ر ة الحدث ت س ت ق ر إ ل ى ن ي ة شخص يريد أ ن يتوضا بغير ن ي ة غسل أ ط ر ا ف ه تجزئ هل هذا يعتبر وضوء لا اعتبر وضوء عرفتم طيب لكن المشكل لا تقبل ص ل ا ة من أ ح د ث حتى يتوضا طيب هل التيمم ي ج ز ل لماذا لم يقل حتى يتوضا أ و يتيمم يعني إ ذ ا أ ح د ث الشخص إ ل ا ان يتوضا فقط إ ذ ا ما في وضوء يتيمم ولا ما يتيمم شرعا يتيمم ولا ما يتيمم يتيمم لماذا لم يذكر طيب ا ل أ ص ل هو الوضوء والغالب هو الوضوء لذلك ذكر ا ل أ ص ل وترك الفرع يلحق به يعني هذا الحديث رسولنا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ترك الـ الـ الـ الـ الـ الفرع التيمم ل هو شنو ا ل أ ن ه تبع وذكر الوضوء فلذلك لا يفهم منه إ خ ر ا ج الوضوء الوضوء يدخل هنا ا لا تقبل ص ل ا ة من أ ح د ث حتى يتوضا شخصي ح د ث وعنده عذر يتيمم أ و لا يتيمم يتيمم لكن يقول الحديث قال لا تقبل ص ل ا ة من أ ح د ث حتى, حتى يتوضا ي ق ل له ذكر الوضوء لأنه خرج مخرج الغالب ولأنه الأصل والتيمم تبع له وهذا ليس دلالا دلالات الحصر في الوضوء الإخوة الأمر وهذا فيه أيها ذكر خرج مخرج عرفتم واضح من متبع طيب في فقط آه يؤخذ أ و في تخريج آ خ ر قد يكون مراد السائل الوضوء لذلك يعني الذي س أ ل أ ب ا هريره طفلا لذلك روى له أ ب و ه ر ي ر ة هذا طيب قوله لا تقبل ص ل ا ة من أ ح د ث حتى يتوضا القبول هنا ا ل إ ج ز ا ء يعني لا يجزي ل أ ن ه القبول يراد به أ م ر ا ن في الشرع يراد به الجزاء ويراد به ا ل إ ج ز ا ء الجزاء يقال قبل الله صلاتنا معناها شنو معناها وصلت وسوف يعطينا عليها أ ج ر هذا معنى القبول لكن القبول المراد هنا قبول ليس ا ل أ ج ر إ ن م ا ا ل إ ج ز ا ء يعني لا تبذي ص ل ا ة ولا تقبل عند الله عز وجل تقع يعني تخرج ق ع يعني ت ا ل إ ن س ا ن من التكليف وشغل ا ل ذ م ة يعني لا يكون هذا في ذ م ت ي و ر ق ب ت ي إ ذ اذا شنو؟ إ أ ح د ث حتى شنو؟ حتى ي ت و ض أ واضح ولا ما واضح ينبغي ع ي أ ن تفرق بين الجزاء وبين ا ل إ ج ز ا ء الشيء قد يكون مجزئ يجزئ يعني أ ن ت صليت ومتوضي وعلى كامل ما أ ت ي ت به من أ ر ك ا ن صلاتك م ج ز ئ ة تسقط عنك التكليف لكن هل مقبوله عند الله جزاء هل م ق ب و ل ة لا نستطيع أ ن نجزم بشنو بهذا إ ن م ا ن س أ ل الله تعالى أ ن يتقبلها فالقبول إ م ا قبول جزاء وهنا غير مراد المراد قبول شنو قبول ا ل إ ج ز ا ء يعني لا ت ج ز ي صلاه الا بوضوء أ م ا إ ذ ا ت و ض ع ت ت ج ز ي لكن هل يترتب عليها جزاء من الله هذا على حسب إ خ ل ا ص ك وعلى حسب إ ت ق ا ن ك وعلى حسب ما أ ن ت عليه عرفتم هذا شرح الحديث ا ل أ و ل ا ق ر أ الحديث الثاني باب فضل الوضوء فضل وعنه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ن أ م ت ي يدعون يوم ا ل ق ي ا م ة غرا محجلين من آ ث ا ر الوضوء فمن استطاع منكم أ ن يطيل غرته فليفعل صحيح باب فضل الوضوء وهذا ترتيب منطقي وموضوعي أ ن يتحدث في أ و ل الشيء عن فضله قبل الحديث عن تفاصيله إ ذ ن هذا ترتيب يعني منطقي جدا وموضوعي جدا من ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله تعالى لما بوب الفضل في ا ل أ و ل وقبل الفضل الشروط شروط الوضوء ا ل ص ه ا ر ة أ و ا ل د ل ا ل ة على أ ه م ي ه يعني الحديث ا ل أ و ل يفيد ا ل أ ه م ي ة والحديث الثاني يفيد يفيد الفضل الحديث ا ل أ والواجب ل يفيد ف يفيد الفرض ر ض ل و ا أ ن ي ت ب ض ا والحديث الثاني يتحدث عن ما هو زائد على الفرض هو الفضل ر الفضل م او ه اطاله ئ د ع ل الغر و ا ط ا ل ة التحجيل طيب ورد في ورد ورد في فضل الوضوء ح د ي ث ك ث ي ر ة منها حديث ا ل م ل أ ا ل أ ع ل ى واختصامهم في الكفارات أ و في الكفارات من, من ذلك ازباغ الوضوء على المكاره وورد في ا ل ن س ا ء حديث عجيب أ ن من ت و ض أ ف أ ح س ن وضوءه والحديث ا ض ا ف صححه ا الشيخ المحدث ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله تعالى من توضا ف أ ح س ن الوضوء ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت أ س ت غ ف ر ك و أ ت و ب إ ل ي ك قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كتب في رق تعرف الرق والطور وكتاب ا ل ط و و ر مسطور في ه وضع في ه رق ثم طبع ثم وضع فيه إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة هذا الحديث يدل على أ ن للوضوء فضل أ ن ه من قال ذلك ثم طبع بطابع فلا يكثر إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة يعني يوضع في رق ويطبع فيه من قال هذا الكلام إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة طيب باب فضل الوضوء متى شرع الوضوء متى شرع الوضوء الصواب أ ن ه شرع مع بدايه ة المناسبة, هذا أن الوضوء شرع مع بداية الإسلام ذ الاسلام ا ل وهل الوضوء من خصائص أ م ة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصائص هذه ا ل أ م ة من الخصائص ولا من الخصائص من خصائصنا ولا من خصائصنا طيب رأيكم شنو؟ ليس من خصائصنا. رأيكم أها من شنو شنو خصائصنا ليس من خصائصنا ل أ ن س ا ر ة في حديث البخاري لما دعاها ملك مصر انذاك توضعت ثم صلت و أ ت ت ملك مصر فمنعها الله عز وجل منه وجريج الراهب أ ت ى بماء ف ت و ض أ لكن يقال الغر والتحجيل من خصائص ا ل أ م ة وليس أ س ا س الوضوء و أ ص ل ه واضح واضح لما واضح, واضح. الغر والتحجيل هو, من, هو من خصائص ا ل أ م ه حديث أ ب ي ه غ ي ر ة في فضل الوضوء واضح وقلنا وردت ح د ي ث أ خ ر ى منها حديث الرق من ت و ض أ ف أ ح س ن وضوءه ثم قال سبحانك اللهم لحمدك أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت استغفرك و أ ت و ب إ ل ي ك كتب في رق ثم, ثم وضع فيه بطابع فلا يكسر إلى يوم الى ق رق رق ي في في ويوضع ا اسمك الله م ة كتب كتب وفضلك هو وجل ل عند عز ع طابع ولا يوم ك س ر هذا إلى ي القيامه ة طابع بمعنى درواز بمعنى يبروز تعافل يعني درواز ويحفظ ذ ا الحديث والحديث في النسائي معنى في عند ا ل إ م ا م النسائي رحمه الله تعالى طيب البخاري لم يورد ق ض ي ة أ س ا س ي ة في الوضوء سوف نناقشها بعد قليل قوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ن أ م ت ي يدعون يوم ا ل ق ي ا م ة أ م ت ي هنا تحتمل أ م ة ا ل إ ج ا ب ة وتحتمل أ م ة ا ل د ع و ة لكن الصواب أ ن ه ا أ م ة ا أم ل د ع و ة أ م أم أ م ة ا ل إ ج ا ب ة أ م ة ا ل إ ج ا ب ة ما معنى أ م ة ا ل د ع و ة كل الكفار ا ل آ ن من امته بن سلم يعني مخاطبون بشريعته مدعوون إ ل ى دين ا ل إ س ل ا م و لا ندعوهم ولكن د ع و ه ل لك ان ا ع ل ه يملك ا م أمة ت ن و أمة د ع و ة أ م ا المسلم ب م ا ل أ م ا ي ويقوم به امتي ل ويقوم ب ة امتي ويقوم به امتي ويقوم ل ه امتي ويقوم به امتي ويقوم ا ل به امتي ويقوم به امتي ويقوم ة ب ا الاجابه يعني الكفار ي أ ت و ا يوم ا ل ق ي ا م ة وقد كفروا بن سلم غرا محجلين من آ ث ا ر الوضوء هم لن يتوضاوا حتى يدخلوا في الدين يعني بعد ان يسلموا حتى يعرفوا فروع ا ل ش ر ي ع ة ومن فروعها الوضوء عرفتوا طيب غرا محجلين وهذا فيه خلاف طويل غرا محجلين طيب الغر والتحجيل الغر بياض في الوجه والتحجيل بياض في قوائم الفرس غير أ ن ه لا يسمى الفرس محجلا إ ل ا إ ذ ا كان البياض في ث ل ا ث ة قوائم من أ ر ب ع يعني لو كان, لو كان له ساقان فيهما بياض لا يسمى ش ن و محجن الا أ ن تكون القوائم كم ث ل ا ث ة ومنظرها بديع و أ خ ا ذ للنفس الغر والتحجيل فالغر بياض في وش الفرس والتحجيل بياض في ش ن و في قوائمه ولكن يشترط أ ن تكون ث ل ا ث ة من أ ر ب ع ة طيب من آ ث ا ر الوضوء والوضوء بالضم وليس من آ ث ا ر الوضوء ل أ ن الوضوء فعل الوضوء أ م ا الوضوء ماؤه كالطهور الطهور بالضم فعل ا ل ط ه ا ر ة و ب ا ل م ن ا س ب ة الطهور أ ش م ل يعني قوله لا تقبل ا ل ص ل ا ة ما قال بغير وضوء قال بغير جنوط بغير جنوط طهور لماذا قال بغير طهور ل إ د خ ا ل الغسل و إ د خ ا ل التيمم فيه كله طهور أ م ا الوضوء هو فهو ع فعل الوضوء و أ م ا الوضوء بالفتح وسنو هو ماؤه الذي يتوضا به لذلك باب فضل الوضوء ولا الوضوء الوضوء بالضم ومن آ ث ا ر الوضوء أ ي ض ا بالضم فمن استطاع منكم أ ن يطيل غرته فليفعل نناقش أ ق و ا ل الفقهاء في الغر والتحجير الغر والتحجيل منعته ا ل م ا ل ك ي ة منعت ا ل م ا ل ك ي ة الغر ز ي ا د ة في غسل الوجه عرفته والتحجيل ز ي ا د ة في في غسل القدمين التحجيل في غسل شنو؟ القدمين في ش ن ويمكن ا ل ق د م ن و ي أ ن تدخل أ ي ض ا في في الذراعين يعني أ ن تغسل فوق المعتاد المالكي يرون هذا من باب ا ل ز ي ا د ة على ا ل آ ي ة و ي س ت د ل و ن بحديثه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذا هو الوضوء فمن زاد فقد أ س ا ء وهذا حديث أ ي ض ا عند النساء في السنن هذا الوضوء فمن زاد فقد أ ي وفقد أ س ا ء ابن ت ي م ي ة يقول أ ن الغر غير ممكن ولكن التحجيل ممكن يعني يمكن ان تزيد في يديك يعني قليلا و أ ن تزيد في قدميك قليلا اما ا ل ز ي ا د ة في الوجه فغير ممكنه اما ب ق ي ة العلماء ك ا ل أ ح ن ا ف و ا ل ش ا ف ع ي ة يقولون ا ل ز ي ا د ة في الوجه وفي, اليدين وفي القدمين ي ي وفي د ن ا ل م س ت ح ب ة وسنه وقالوا لا تعارض ذكرت ا ل آ ي ة الفرق وذكر الحديث غرا و ت ح د ي ل ا ما زاد على الفرق وهو يشنو يعني يستحب والصواب قول شيخ الاسلام لتيميه ل أ ن ه يقول أ ن هذا الحديث من ر و ا ي ة نعيم ا بن المجمل بن عبد الله ا بن المجمل عن أ ب ي ه ر ي ر ة ونعيم والصواب ب ض م ن و ن ونعيم ابن عبدالله المجمر أصلاً سمي بالمجمر ل أ ن ه كان يجمر المسجد النبوي وكان من الذين لازموا أ ب ا ه ر ي ر ة فشيخ ا ل ا س ا م ت ي م يقول قول ابي ه ر ي ر ة فمن استطاع منكم أ ن يطيل غرته فليفعل هذا من ر أ ي أ ب ي ه ر ي ر ة وليس من ر و ا ي ة أ ب ي ه ر ي ر ة ويقول نحن ملزمون ب ا ل ر و ا ي ة ولست ملزمون بشنو؟ بالرأي يعني ن أ خ ذ ب ر و ا ي ة أ ب ي ه ر ي ر ة ولا ن أ خ ذ ب ا س م ب ر أ ي ه لكن هذا أ ي ض ا بعيد ل أ ن أ ب ا ه ر ي ر ة لا يمكن أ ن يخلط بين قوله وبين قوله ا ل ويسلم وهذا ما يسمى عند المحدثين بال بالمدرج الحديث المدرج إ م اما أن يكون د ر ج ل م ت ن أن يضيف الراوي شيء من عنده ليقوي حجته فيما ذهب إ ل ي ه من ر أ ي و إ م ا أ ن يكون ا ل إ د ر ا ج إ د ر ا ج إ س ن ا د هو أن يذكر, ان يذكر الراوي حديثين متنين بسندين مختلفين فيدمجهما ويعد ويعدهما حديثا واحدا هذا يسمى إ د ر ا ج وهو قسم الضعيف يعني قسم من اقسام اشمه الضعيف أ م ا أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه ف إ ن ه لا يفعل هذا واضح لكن يقال الـ الـ ابن ت ي م ي يقول ا ل غ ر ة في ا ل و ج ه ب أ ي حال من ا ل أ ح و ا ل غير ممكنه يعني لو أ ر ا د ش خ ص أ ن يطبق هذا الحديث يقول كيف اطيل ا ل غ ر ة فلذلك أ ب و هريره ة ابن ت ي رجح رجح ك ا ل آ ت ي قال ع ش ر ة أ ص ح ا ب رواه ذ ا الحديث إ ن أ م ت ي يدعون, يدعون يوم ا ل ق ي ا م ة غرا محجلين ولم يذكروا ز ي ا د ة ف م ن استطاع أ ن يطيل غرته فليفعل لم يذكروها بل ا ل ر و ا ة الذين رووا عن أ ب ي ه ر ي ر ة لم يذكروا هذه ا ل ز ي ا د ة إ ن م ا هي من روايه نعيم ا بن عبدالله المجمر ذ ل ك رجح ابن ت ي م ي ة أ ن ه ا ر أ ي وليس شنو وليس شنو ر و ا ي ة ا ل ر أ ي وليس شنو وليس ر و ا ي ة واضح على الكلام ما واضح طيب هذا الذي أ ر ج ح ه في هذه ا ل م س أ ل ة لكن أ ق و ل قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ا ل أ و ل إ ن أ م ة ي د ع و ن م ن القيامه غرا محجلين يحتمل أ ن من اكتفى بغسل الوجه دوما إلى موضعهما وكذلك قدميه ف إ ن ه يكون قد انطبق عليه الغر والتحجيل ليس بالضروري الزيادة ففقط الإشكال في فمن أن يطيل فقط الإشكال في في يطيل في في استطاع وجهناها شنو؟ وهذه فمن فقط أن طيب نناقش م س أ ل ة فمن استطاع ق ان ل ل غر م ح ج ي قال فمن يطيل غرته ولم يقل و تحجيله لاحظكم في آخر اول ل ح د ي يعني في ث أ الحديث يدعون يوم ا ل ق ي ا م ة غرا محجلين م فمن ر آخر و يقول ض ف استطاع أ ن يطيل غرته و وشنو وتحجيله ولكنه ما ذكر التحجيل لماذا ل أ ن ه اكتفى بذكر بذكر أ ح د ه م ا ليدل على ا ل آ خ ر اكتفى بذكر أ ح د ه م ا ليدل على ش ن و على ا ل آ خ ر وذلك في ا ل ق ر آ ن قال تعالى سرابيل تقيكم الحر ولم يقل البرد لماذا ل أ ن ه إ ذ ا ذكر الحر أ ي ض ا يذكر ش ن و ف إ ذ ا السرابيل تقينا الحر وتقينا البرد وكيف عرفنا البرد عرفنا البرد من خلال د ل ا ل ت ي الحر وكيف عرفنا التحجيل من د ل ا ل ة ذكر ش ن و الغررر فقد ذكرا معا في ا ل أ و ل وذكرت وذكر الغره ولم, ولم ولم تذكر معها ش ن و ولم يذكر معها التحجيل فدل على أ ن التحجيل داخل في هذا ا ل أ م ر و ا ض واضح يتوضع ح الحديث واضح؟ طيب يلا الحديث إخوان إن هذا الثالث شاء الله لا طيب م ن الشك حتى يستيقن عن عبد الله بن يزيد ا ل أ ن ص ا ر ي رضي الله عنه أ ن ه شكا ى إلى رسول ل ل صلى ه الى ل عليه وسلم ه أنه ش ك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إ ل ي ه أ ن ه يجد الشيء في ا ل ص ل ا ة فقال لا ينفتل او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لا يتوضا من الشك حتى يستيقن الشك د ر ج ة من درجات العلم والعلم عند ا ل أ ص و ل ي ي ن مراتبه س ت ة العلم إ د ر ا ك الشيء على ما هو عليه وهذا ادراك ل إ العلم إ ذ ا قوي صار اعتقادا ل أ ن ا ل ع ق ي د ة إ د ر ا ك الشيء على ما هو عليه إ د ر ا ك ا جازما فالعلم أول م ر اول ت ب ش ن أ و مراتب أول مراتب الاعتقاد فهمتم العلم أ و ل مراتب شنو الاعتقاد العلم ما هو ما تعرف العلم تعريف ا إ د ر ا ك الشيء على ما هو عليه ى ما هو ع ل طيب إ ذ ا قوي هذا ا ل إ د ر ا ك وصار يقينا وجازما ماذا يسمى يسمى اعتقاد يسمى ا ع ت ق ا ا د ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ل ل ث ث ا ا ن ي ة الشك هو إ د ر ا ك الشيء مع احتمال ضد مساو ي مساوين مع احتمال ضد、المساون. بمعنى أ ن ت أ ن تدرك ت الشيء لكنك لا تستيقن به ضده يعني الذي ينقضه مساو ي له لا تستطيع أن ترجح ال... ال... الوجود ولا العدم هذا, هذا يسمى شنو؟ شك والثالث الظن و هو إ د ر ا ك الشيء مع احتمال ضد مرجوع فالظن راجح مش كذا يعني أ ن ت أ ت ا ك ظن في الشيء ما في نفسك هو ا ل أ ق و ى ولكن أ ت ا ك الظن أ ت ا ك ظن د خ ي ل ف إ ذ ا الظن إ د ر ا ك الشيء مع احتمال ضد شنو مرجوع وعكسه الوهم و هو إ د ر ا ك الشيء مع احتمال ضد راجح ضد الوهم أ و ضد الوهمي ولفلان ده ماله موهوم ما س م ع ت و بشخص موهوم ما سمعتوا سمعتم ب ا ل أ و ه ا م ولا ما سمعتم فلان في ر أ س ه شنو أ و ه ا م ا ل أ و ه ا م ضدها راجح يعني شيء ضعيف ثم بعد ذلك الجهل بمرتبتيه الجهل البسيط والجهل المركب الجهل البسيط عدم إ د ر ا ك الشيء أ ق و ل لك يا أ خ ي تعرف ا ل م ن ط ق ة ا ل ف ل ا ن ي ة تقول لا أ ع ر ف أ ن ت جاهل بها أ م ا الجهل ا ل م ر ك ب إ د ر ا ك الشيء على غير حقيقتك أ ق و ل لك مثلا تعرف ا ل م ن ط ق ة ا ل ف ل ا ن ي ة أ ي م ن ط ق ة تقول نعم اعرفها أ ي ن هي هي في ا ل د و ح ة أ و في قطر تقول هي في السودان أ و في مصر أ و في كذا أ ن ت لا تعرف وتدعي أ ن ك أ ن ك تعرف هذه م ر ا ت ب وشنو مراتب العلميه فمعنا من المراتب هنا شنو الشك, الشك. لا ي ت و ض ع من الشك الشك إ د ر ا ك الشيء أ ت ا ك ش ي ء في داخلك إ ذ ا قلنا أ ن ت م ت و ض ي و أ ت ا ك شك أ ن ك لست م ت و ض ي إ د ر ا ك الشيء مع احتمال ضد مساوئ إ د ر ا ك الشيء أ ن ك م ت و ض ي و ضده أ ن الوضوء قد قد انتقض و لن تستطيع أ ن ترجح إ ذ ا رجحت عدم الانتقاد انتقاد الوضوء ف إ ذ ا صار وضوءك ظنا ل أ ن احتمار ضد شنو مرجوع أ م ا الشك احتمار ضد شنو مساوم فلا يتوضا من الشك حتى يستيقن وهذه, القاعدة، وهذه قاعده ة م ه م ة أ ن اليقين لا يزول بالشك هذه ق ا ع د ة أ ص و ل ي ة اليقين لا يزول بشكل ن و ب ولذلك يحسن أ ن تكتبوا هذه القاعده ة ما شك في و و ج د فالأصل ع د ما ه م شك في وجوده ف ا ل أ ص ل عدمه المشكوك هنا شنو الوضوء لا الحدث المشكوك هنا فيه شنو الحدث هو الذي دخلك الشكل ا ل أ ص ل شنو عدمه تطرحه وهذه وهذا الحديث وامثاله ه ذ الحديث و أ أ خ ذ منه ق ا ع د ة الاستصحاب الاستصحاب بقاء الشيء على ما كان يشنو عليه و ا ل أ ص ل ب ر ا ء ة الذمه ة الاستصحاب بقاء الشيء على ما كان شنو عليه. فنقول هذا الحديث يؤكد أ ن من توضا يقينا أ ن ت م ت أ ك د أ ن ك توضات وما توضات متأكد تتفكر بعد يقعي شو الوضو ياخذ ا نقول ت د الاصل أ ن ك م ت و ض ي ف إ الح... ذ ا الطارئ هو الحدث و ا ن ت ق ا د الوضوء بالحدث نقول ما شك في, وجو... في وجوده فالاصل أ ص ل شنو عدمه ف ل أ شنو عدمه ه قال الانتقاد الوضوء ا له عدم عدم أن لم ينتقد. عرفت؟ وكذلك عدم عدم عرفت ينتقد من شنو شك أن ت في ص ف ا ل أ ص ل أ ن الصلاه شمعه ص ح ي ح م هذه ا ل ق ا ع د ة م ه م ة جدا ب ا ل ن س ب ة لا يتوضا من الشك حتى ي س ت ي ق ن ا ل أ ص ل بقاء شيء على ما كان عليه و ا ل أ ص ل ب ر ا ء ة ا ل ذ م ة والاصل استصحاب ا ل أ ص ل اللي هو ط ه ا ر ة ا ل ط ه ا ر ة هي التي تستصحب هنا وهذا الحديث مفيد جدا في م ع ا ل ج ة الوسوسه لمن ابتلي ن س أ ل الله س ل ا م ه و ا ل ع ا ف ي ة بالوسواس ب م ن أ ب ت ل ي ب ش ن و ب ا ل و س و ا س عرفتم ايها ا ل إ خ و ة إ ذ ا نقول أ ن هذا الحديث ركزوا معي ايها ا ل إ خ و ة هذا الحديث فيه أ ص ل عظيم أ ن ه من توضا ف ا ل أ ص ل أ ن ه متوضئ إ ل ى أ ن يستيقن ل أ ن الشك لا, لا يزيل اليقين إ ل ا اليقين إ ذ ا استيقن أ ن ه فعلا قد انتقض وضوءه بناقض من النواقض عندئذ يتوضا أ م ا بغير ذلك لا يتوضا وهذا من ر ح م ة الله عز وجل ب ا ل أ م ة وقلنا من شك في وجوده فالاصل أ ص ل ف ل ل ل أ أ ص عدمه وجوده ما ا شك في ف عدمه طيب قوله الرجل الذي يخيل إ ل ي ه أ ن ه يجد الشيء في صلاته هنا نقول نحن بين أ م ر ي ن بين ا ل إ ح س ا س وبين الحواس كثير من الناس ي أ خ ذ ب ا ل إ ح س ا س ولكن الصواب أ ن ناخذ بالحواس ولذلك قال حتى يسمع صوتا هذا إ ح س ا س ولا حواس ح و او س أ يجد ريحا هذا إ ح س ا س ولا حواس حواس في هذه ا ل ق ض ي ة لا يتعامل ب ا ل إ ح س ا س قد تحس انك يعني خرجت من وضوئك للمالكيه ة تفصيل ف ل من ا ق ا ء ي ق و ل و ن أن هذا لمن هذا كان ف ي ص ل داخله الشكر قبل ا أما ة أن من ي د خ ل الصلاة يعيد وضوءه يعني قول ا ل م ا ل ك ي ة يقولون هذا لمن كان في ص ل ا ة بدليل أ ن ه يجد الشيء في في في شنو ا ل ص ل ا ة فقالوا معناه إ ذ ا شخص توضا وقبل إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة داخله شك يقوم يتوضا وياتي أ م ا إ ذ ا دخل ا ل ص ل ا ة يطرح الشك ولا يلتفت إ ل ي ه لكنهم لم ي أ خ ذ و ا بروح النص ا ل أ و ل أ ن هذه ق ا ع د ة والقاعدة ت ع م م على كل أ ف ر ا د ه ا و أ ج ز ا ئ ه ا و أ ع ي ا ن ه ا فمن الشك يطرح واليقين لا يزول ب ش ك هذا في كل شيء في البيع في الشراء في, في في كل هذه المسائل و ا ل أ م و ر ع ر ف ت م ي اخوان إ إ ذ ن قول ا ل م ا ل ك ي ة مردود عليهم ح ج ة ا ل م ا ل ك ي ة أ ن الوضوء من الوسائل و أ ن ا ل ص ل ا ة من المقاصد ف ا ل ص ل ا ة لا تفسد على الناس ب س ه و ل ة لكن الوضوء ل أ ن ه من الوسائل يمكن أ ن يفسد على الناس لكن قلنا هم م ح ج و ج و ن بهذا الحديث العظيم الذي ورد فيه هذا الحديث قوله لا ي ن ف ت ل لا ا ل ن ا ه ي ة وليست لا ا ل ن ا ف ي ة و إ ن كانت م ح ت م ل ة أ ن تكون النافيه ة لماذا قلنا ل ا ا ن ي ة لماذا ل م اخترنا ذ ا ا في قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا ينفتل ولا ينصرف النهي وليس النفيه نعم ل أ ن ه ا على الجزم ل أ ن ه ا م ج ز و م ة أ و على الجزم فطالما أ ن ه ا على الجزم دل على أ ن ه ا لا شنو النهيه ولو كانت ل ا ا ل ن ا ف ي ة لكانت م ر ف و ع ة لا ينفتل ولا ينصرف ولكن ولا لا ينفتل ولا ينصرف بالجزم وهذا هو ا ل أ ق ر ب ل أ ن ه لو قلنا بالنفي لما أ ف ا ت ل أ ن ا ل ق ض ي ة فيها أ ح ك ا م فلا بد أ ن يتعلق أ ق ر ب شيء إ ل ى الحكم النفي ام النهي أقرب شيء إلى الأحكام النفي أم النهي عرفتم الوقت جاء الوقت جاء طيب خلاص إ ن شاء الله نواصل ا ل أ ب و ا ب ا ل ق ا د م ة في كتابي أ و من كتاب ي ا ل ط ه ا ر ة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته